وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم عنا يا بني معنا ولا تكن